ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مطغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم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 فَوَمِنْكُمْ مَنْ يَرُدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ تزت وربت وأبتت من كل زوج بهيج. ذلك في أن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير.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 ولا كتاب منير فان يعطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قد قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نطمأنه به وإن أصاب مُفْتِنَةٌ لِلْقَلْبِ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُو مِمَّنْ دُونَ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُ ذَلِكَ هُوَ فضل البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفع لبس المولا ولبس العشيد.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 الَّذِي يُنْذِرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ يَغِيظُ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ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 صالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى طيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد.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 وَإِذْ بَوَىٰنَ لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِشَيْءٍ وَطَهِيرَ الْبَيْتِ وَطَهِيرَ الْبَيْتِ لِلْقَائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَرُكْعَةِ السُّجُودِ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 مَن يَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَيَطَّوُفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَن يُعَظّبْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور تنفاء لله غير مشركين به وَمَن يشرك بالله فكأنما خلى من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك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 الذين إذا ذكر الله وجهت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومن ما رزقناهم يفقود. والبُدِّنَ جَعَلْنَاهُ لَكُم مِن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِي جَاهِرٍ فَذْكُرُوا سَمَاءَ اللَّهِ عَلَيْكَ صَوَافًّا فَإِذَا وَجَبَت جنوبها فكنوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله نحومها ولا دماؤها ولكن يناله 111. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين 112. إن الله يدافع عن الذين آمنوا.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 بغير حق إلا ان يكون ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضه ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد قَوْفِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَا يَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِمَّكْنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ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 124. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم 125. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما سَلَٰمٌ مِّن قَبْلِكَ مُّرْسَلُونَ وَلَا نَبِيَّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ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 لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهِ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 وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ وَالْغَنِيُّ الْحَمِيدُ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 لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسقوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيب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 من دون الله ما لم ينزل به بِهِ وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعمل في فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْفُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ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 ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره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 وإلى الله ترجع الأمور يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْمُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ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 قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا واعتصموا بالله هو